إلا الحمد لله نحمده تعالى نستعيده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شعوره ونفوسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلاه دل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله محبه لا شريك لك وأشهد أن محمد العبد الله ورسوله وطبيبه من خلقه وحبيبه بلن رسالة وأبد الأمانة ورقف للأمة فكشف الله به الغمة فاللهما صلي وسلم وجب وبارك على هذا المبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى رل من كمعهم بإحكام وتوشيض إلى يوم الدين اللهم آمين فذاب الله أوصيكم ونفسي بتقوى الرأي تبارك وتعالى القائم في محكم كتابه يالي والدين آمنتك الله حقا وَلَا تَنُوحُنَّ إِلَّا وَنُوحٌ مُصْطَرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُتِلُوا وَالْبَنُو الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يا ايها الذين امنوا استقوا الله ورسوله قولا سديدا يخرج لكم اعمالكم ويصلح لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فباب الله الا عز دف الحديث كتاب الله تعالى هذه محمد صلى الله وإن صرق الأمور يغبثاتها وكل مغبثة في البدعة وكل فدعة في الضلالة وكل ضلالة في النار وما قلّا تفاقر مما تقرأ لها وإنما توعظون لآث ونأنتم بمرزينها ثم أما بعد حياظ الله جميعا أيها الأحباب خذتم وطلب لمشاكم وتدوأتم جميعا من الجنة منزلة نسأل فلا تضاعر وتعالى أن يخرجنا من هذا المسجد الصيب للغاية إلا وقد وفر لنا جميع جنوبنا وأن يجعل من بلنا شفيا ولا محرومة اللهم أعين أباد الله ما زالت الإيمانيات الذين اتنظونها للشهر رمضان تسير ورائحتها تفوح مع كل مسلم لا شك أننا لم ننسى رمضان ولم ننسى ما كان فيه من الخير وما كنا عليه من قاعة ربنا تبارك وتعالى ولكن الإنسان إنما سمي إنساناً لأنه ينسى لأنه ينسى فدائماً ما نذكر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ربما أتكلم ومن يستمع الآن ربما يعلم أفضل مني ولكن إنما هي ذكرى وتنبيه لكل مسلم عطى الله طبرة وتعالى أن يجعل هذا الكلام له صدع في قلوب كل مسلم وفي كل مؤمن تخرج من مجرسة الصيام من كان عميده النبي صلى الله عليه وسلم كان له شرف الانتساب إلى هذه المجرسة ألا وهي مجرسة التقوى مجرسة التقوى لما فرض الله تبارك على العالم صيام شهر رمضان لعلكم تستقون يا أيها البناة يا من عليكم السيارة ما خُتب على الذين من قولئه لعلكم تتقوه أي لعلكم تحصلون فقوى الله تبارك وتعالى لعلكم تراقبون الله تبارك وتعالى لعلكم تقرأون الله تبارك وتعالى وسيقول مسيئة الله وبطبع الله وقوله وقوته موضوعنا اليوم هو التقوى واثروها في تربية الابناء التقوى واثروها في تربية الابناء هل التقوى لها علاقة بتربية الابناء نعم التقوى لها علاقة في كل حياتك يا عبد الله التقوى كما تئل عنها علي بن ابي الطالب رضي الله عنه وعبره فقال التقوى يزهورك من الجليل والعمل بالتنزيل والافتداد اليوم الوحيط أي أنها الحياة بأكملها يجب أن نتقل الله تبارك وتعالى فيها وبلا أن أبناءك من هذه الحياة فوجب عليك أن تتقل الله تبارك وتعالى فيهم لأنك مرطوف أمام الله الله تبارك وتعالى ومن علم أنه مرطوف أمام الله علم أنه مسؤول عن هذه الأمانة إننا أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأدينا أن يقلناها ويشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ضرورا جهولا هذه الأمانة التي وضعها الله كبارك وتعالى في عنصك يا عبد الله فتسأل عنها هل أجزيت الأمانة؟ هل أجزيت أمانة اتجاه أهل بيتك وأولادك؟ أم ضيعت هذه الأمانة؟ إذا كنت تبقى الله تبارك وتعالى فتؤذي الأمانة وتعطي الأمانة حقها أما إن كنت غير ذلك فاستهل بردك تبارك وتعالى أن يمن عليك بقلب يتعلم من أول من جديد يتعلم تقوى الله تبارك وتعالى ولكن لعلنا حديثي خروج بشهر التقوى وما زالت التقوى عالقة بالقلوب وبالأذهان فهي بنا عباد الله نتفعر حتى نستفيد من تقوى رمضان تقوى الله تبارك وتعالى في شهر رمضان في تربية الأبناء ولكن قولنا أن نتكلم في تربية الأبناء كان يجب علينا أشياء قبل أن أبدأ في تربية أولدي وجب علي أن أفعل شيئا اتداءا انا وهو اختيار الزوجة الصالحة اختيار الزوجة الصالحة ذهب رجل الى احد الطالحين وقال له يا ايمان اريد اترك بولدي فبما تنطقني فقال كم قال اخبه يوم قال فات فات المعاد فقال له الرجل اقول لك يوم تقول ليه فاتل معاه قال له نعم كان يجب عليك ان تفطر له امة ان تفطر له امه مش كل ام تنفع قوة بالاولاد مش كل اخدة او مش كل امرأة تنفع انها تكون ام لابناء مسلمين مش كل ام تنفع ان تكون امرأة أمن لأسوه ويجال الإسلام لأبناء يحملون هم الإسلام وهم الدعوة والحال كما نراه الآن شاهدوا على ذلك ولا أبحاؤنا ويقولوا إلا بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقطار أمي لأبنائنا كيف نقطار دوجة صالحة تُعِد بلدها على طاعة الله تبارك الله تعالى وتُربي أبلاءها على طاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما زادت العصور وقاربت العصور يعني العصر الذي قبلنا أفضل من العصر الذي يدخل فيه والذي قبله كان أفضل مما سواهما أو مما بعدهما يعني أمي أهل المهاضة متزوج ويقول أنا عيزة جوة تاني أنا عيزة طول أمراتي وعيزة جوة جوة تاني أمراتي مش من والله يا أتي أقول لك الزوجة الصالحة الزوجة الصابقة أفضل من التي سوف بعدها والله هذا الكلام أقوله صدقا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول نقال ليأتي على المسلمين يكون أفضل من الذي يأتي بعد يكون أفضل من الذي يأتي بعد خير القرون صر ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أي أن النبي صل الله عليه وسلم علمنا أن الخيري seam tonnesين للأقدام إلى العلم الذي يوصل إلينا الآن و الذي وصل بأنانة من الذي ăصره إلينا أو طلع إلينا المتقدمون من العلماء أخذوه عن من؟ عن التابعين وتابع التابعين أخذوه عن من؟ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن كل عصر يهدي فإنما العصر الذي يليه هو أسر منه فإذا لم تيعفض الله الذي ما عد أنسك عليها ربما يكون عندها أكثر ربما تقالبت في بعض أشياء ولكن يا عبد الله الذي ستحفي بعدها ستقالبت ربما في كل شيء في كل شيء لماذا؟ لأن العصر الذي يليه عصر متقدم ولا قول ولا قول إلا بالله متقدم في ماذا؟ يا ليس متقدم بالدين يا ليس متقدم في فترة الله تبارك وتعالى ولا متقدم في معصية الله تبارك وتعالى متقذت فيما يغضبه الله تبارك وتعالى لذلك فنقول امسك عليك زوجك يا رب الله امسك عليك زوجك واتقل الله واستق الله فيها هل انت في داع للتخالقا الله تعالى حتى يصلح لك زوجك هل بأضع الله تبارك وتعالى أحيناء الليل واطلاق النهار بأن يصلح لك زوجك التي ربما تكون عواجا تسمح للناسك أنت يا عبد الله بعض الصالحين كان يقول أرى ظنوبي في ماذا أرى ظنوبي في زوجتي وذبتي وقادمي أرى ظنوبي في زوجتي وذبتي وقادمي كيف هذا حينما يبارس الله سبحانه وتعالى بالذنوب والمعاصي تعواج زوجته ولا حول ولا قوة إلا بالله بالبلغ يتنكد عنه عبته ولا حول ولا قوة إلا بالله يبقى أنت تصبح من نفسك يا عبد الله الله صبارك وتعالى يصبح لك زوجتك بل أكثر من ذلك صراحة أنت يا عبد الله يفعر للأولاد من بعضك يبعد للأولاد من بعضك كيف هذا بطراحي هذا الطريق بيقدر لأولاد نأهل يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرياً ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليكونوا قولاً سديداً إذا كنت على أولادك يا عز الله ماذا تفعل؟ اتق الله اتق الله الله تبارك وتعالى سيحفظ لك أبناك فيا رب لا اضرائه عن ابنائك كل سو وكل شر ان الله تبارك وتعالى ان يبعد عن ابنائنا كل سو وكل شر اللهم امين فالزوج يا عباد الله هي اولى الاسباب في تربيه الابناء الزوجه الصالحه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نختار الزوجه الصالحه هل علمني أنا فقط كرجل عن أفطار المرأة الصالحة وطرف المرأة أي تتزوج كما ساءت ربما يقول رجل صالح أو رجل صالح لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هكذا بل نطح الرجال ونطح النساء فمضح النبي صلى الله عليه وسلم النساء فقال إذا جاءكم من ترجون بينا وقلوا طوله فزوجوه إلا تطعاله تبهم فتنة في الأرض وفساده كبير أي أن ولي المرأة ولي المرأة لا يزوج المرأة من أول فارق على بيته لابنته وكل موهلاته أنه معه مال او ربما يكون معه شهادة عليا هل هذين هو فقط مع هذين هو أهلاته هذا الزوج او هذا الرجل لا ينفع ان يكون زوجا صالحا لانك لذلك ستكون تتقطعت رحمها يا عبدالله رجل لا يتقطع الله تزوجه من ابنتك سيقطع رحمها واول من يكون بتبها سيكون فضع بك أنت وأنت وليها وأنت أبيها رضا ما يتبع بأبيها علمها ولا أول ولا قوة إلا الله ولكن إذا جاءكم من ترضاونا دينه وخلصه تزوجوه فبلا معنا نسكين يا رسول الله إلا تفعلوه تكون فتنة في, في الأرض وفتاه الكبير هل تصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تصدقون المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما يا عبد الله حتى لا تقضي البنت يوم القيامة أمام الله وتقول يا رب هاتلي من أبي او أعطني من أبي حقي لماذا؟ لأنه زودني من رجل لا يتقف الله تبارك وتعالى وأيضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا أردنا أن نختار درجة صالحة كيف نختار يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح النساء لأربعة لأربعة أجزاء فقط تتدور زميع النساء على وجه الأرض أي امرأة لها نصيب من هذه الأربعة تنكح النساء لأربعة لمالها وجمالها وحسابها ودينها فالكبرداء في الدين تريبا تيداه يبقى تنجح النتاء للأرض على الشاد نعم إما أن تنجح المرأة عشان عندها مال تلاقي الرجل يذهب ليتزوج المرأة لأن عندها مال يطمع في هذا المال يريد أن يكون هذا المال ماله ولا قول ولا قوة إلا لله تنكح النساء لأربع لناية وجمالها وإلا أن يذهب رجل ليتدود امرأة لأنها جميلة وحسبها لأنها دنك فلان وفلان عندها حسب ودينها سيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخصنا أن نتمثث بهذه يعني مرأة ذات الصفة الطيبة على أن أنا ذات الدين فانطفر بذات الدين تريبك يا ذات يعني أنت تبقى تجيبك وتجيبك في ذات الدين ذات الدين وإنك تريبك يا ذات تريبك يا تعلقك يدك بالطرار والطرار هو مصدر الخير والبركة اي تعلقت يدك بالخير والبركة اذا اخذت ذات الدين اذا اخذت ذات الدين وهناك تبثير اخر اذا طلبت يدك اي ان الطرار اللي انت من ماذا خلق من طين ونبق فيه روح فانت يا عبد الله اذا تمثرت بذات الدين اخذت ذات الروح وذات الجسد فالذات من تين والله صلى الله عليه وسلم غلق فينا الروح نبق فينا الروح نبق في آدم فلذلك أنت يا عبد الله إذا اخترت واحد غير ذات الدين ماذا تحدث؟ لن تأخذ الروح ولكن تتأخذ الطين الذي خلق منه الجسد الذي قُرِقَ منهم الزفر سيديه يعني تبتيران هذه الرواية يبقى أنت يا عبد الله بتختار لأمك جاء وزل إلى أمير المؤمنين عمر بن قطار رضي الله عنه وعيداه وقال رضي يا أمير المؤمنين إن ولدي يعطني إن ولدي يعطني فقال أين هو؟ قال هو ذاك يا أمير المؤمنين فقال رضي أمير المؤمنين عمر لماذا تعطوا أباك فقال يا أمير المؤمنين ما حق الولد على الوالد ما حق الولد على الوالد فقال أمير ابن عمر أن يفطر له أمه أنه يفطر أمه وأن يفطر له إثما حسنا وأن يقصده شيئا من كتاب الله فيرط الولد على أمير المؤمنين ويقول أن هذا الرجل ولم يكن لم يكن ابي ولا قال الا هذا الرجل فقد اختار لي ام بنتجيه يعيرني بها الناس يعيرني بها الناس ولم يحفظ شيئا من كتاب الله واختار لي او قدم جعلا الجوع اللي هو الفقر صغير ولا قوه ولا قوه الا بالله فيرضى أمين المؤمنين عمر بن القطار على الوائل ويتقول له عفظت وردك قبل ان يعطى الطولة لك سبحان الله انت بتعطى ابنك وبعد كده بتقول ده ابني بيعطني طب انت علاقتي ايه هل افتقيت الله سبحانه وتعالى في الولد هل علمته شيئا من كتاب الله هل حفظته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الورد إن لما تموت هو انها يدعونك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ماتت لآدم ان قدر على له الا من ثلاث منها ولد صالح يدعو له الشرص يقول ان الورد صالح لو الورد صالح لن تتفين دعوته لن تتفين منه يا عبد الله لن تتفقوا منه يا عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد من كبد ابيه الولد من كبد ابيه اي ان اذا ربيت ولدك على طاعه الله تبارك وتعالى اذا علمته الله تبارك وتعالى اذا خوفته من عذاب الله تبارك وتعالى ماذا سيحدث سيطيع ولدك تبارك وتعالى فقدم عمل يعمله الولد هو في ميزانك أنت يا عبد الله وأنت والد وأنت لم تعمل الخور ما نفعله الولد ولكن سيكون في ميزان حسناتك الولد من كسب أبيه وأيضا على, على النقيم إذا كان الولد طالح إذا كان الولد فاسد كلما فعل ذنب او معصيه وضع في ميزان سيئاتك يا عبد الله الى ان تقيم عليه الحجه فربما يقول قد قرط الله تبارك وتعالى ان يكون هذا الولد قاتل او هذا الولد ثالث انت فعلت كل اخاير ما هو وما هذا وبعض والد او وجه الولد ليس عليك شيء لانك برات نفسك يا عبد الله ثم يقول ما من يدك يا الله في تربية ولدك ما من يدك ايه من يدك انت توجد ولد كويه من ايه هل من يدك ان يتبر الولد ويصف ويتراعرع ليكون سهندا بجانبك يتندك حينما يتدبر ام لكي يقف معي في تجاراتك ام ربما يحمل عن الأموال ويراها التجارة بعد ذلك هل هذه لي بطء؟ او لانني اريد ان يكونني عزوة من الأولاد حتى ان قطع اسمي هذه الأشياء يكونوا بعض الرجال ولكن هل من يمت مع الله سبحانه وتعالى؟ لان الله مبارك وتعالى أمرك بذلك أمرك أن تربي أبناك وتخاف عليهم الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قل عن قلتكم وأهليكم نارا وقلوا أهلاك والحجارة عليها ملائمة الغلاف الشداد لا يأطين الله مع المرأة ويطعنون مع المرهن. لو أن من يدك أنك يا حب الله تربي ولا زلة لهذا الدين انا هنيئة لك يا عبد الله ده انت يتقوم بالليل بتقوم بالليل بتلاقي الولد الرطم الشاب بالعرض بتقوم ايه بتغطيه بتلاقي الشباك بسطوح عليه بتقوم الشباك ليه؟ لانك خيب عليه ليوساك بالبرد خيب عليه من شوي البرد ومش خيب عليه يكبر الله ولا حولة ولا قوة إلا بالله خيب عليه ان انت ان هو ربما يخلص مرأة ولا تخاف عليه ان يخلص الله ان يخلص الله مع مع سرعب وامانه وطارونه وبين في الخلق ولا حول ولا قوة الا بالله هذه امانة في اعناقنا سنسأل عنها اعمل ما عليك يا عبد الله وانتوي من صالحة لله سبارك وتعالى انا اريد ان اربي ولدي كي يكون عملا من اعلام الاسلام كي يحمل هم هذا الدين كي يكون قائما يحرر بلاد المسلمين هذه نواية طالبة اذا اقربت فيها النية لله ثم بعد ذلك اعواجتنا الولد فليس عليك شيء ليس عليك شيء ايضا اذا اقربت عن ربي اولادي تذبية صالحة فعليه ان اطيبهم من حلال ان من حلال ما دخلش على اهل بيتي وعلى اولادي المال الحرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما, أيما جسمي نبت لحمه من حرام فالنرعون بيتي أيما جسمي نبت لحمه من حرام فالنرعون بيتي يبقى انت يا عبد الله بالمل حرام اللي انت بتذكره على اولادي انت تلقي بهت الى الله لماذا؟ لأن الذي يأكل الحرام يسيره الله لأن يكون من اصحاب النار الذي يأكل من الحرام دائما ما تجد اعماله هي اعمال اعلى الفصل والسجود لا تكون اعمالها للطاعة لذلك يسيره الله الى الحرام وانا اقول ان الذي يضعن الحرام لأولاده هو كما جاعر بأولاده ووضعهم بيده في النار ألقى بهم في النار في يده لذلك نقول اتقل الله يا عبد الله وتحرر مال الذي تصعب به أبنائك النجة الذي تأتي بها إلى أبنائك اتقل الله فيها يجب أن تكون من حلاة يجب أن تعلم أن كل نقطة وبعثها في دنيا اثمات او في دنيا اجابة لك بيها اجل لك بيها اجل الامام البخاري رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله تبارك وتعالى ماذا تركناه والده؟ قوت ترك له والده سوى كبيرة جدا ربما تتعزى المليار من البنوراه سوى كبيرة جدا قلت ماذا يكون والد الامام البخاري؟ يقول والله يا بني يقول لإذنه والله يا بني لقد طرفت لها مالا كثيرا ولا أعلم فيه درها اكتبته من حراحة درها الواحد اكتبه من حراحة ولا أعلم في طرفي هذا ولا مجرد شبهة ولا مجرد شبهة يعني ربما يكون توقف عليه الأمر ان هذا المال ربما يكون حلالا او يكون حراما يكون الرجل ولا حتى روحها اي ان المال مال حلال خالص الرجل فيها في هذا المال اللي بياكل بيه ولاده لذلك خرج من خرج سلطان اولياء امير الحديث الى عظمنا هذا الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة الإيمان مالك والإيمان الشابعين وهو حنيفة والإيمان أحمد مين اللي وضعهم؟ ربطهم أمياتهم توفوا أباءهم وهم صغار توفوا أباءهم وهم صغار الإيمان الشابعين رحمه الله كان يريد أن يعمل حتى يريد أنه هو على مطالب الحياة كانت كل ما يوضع بل اذهب الى المحبرة وتعلم العلم وانا اثيك بمجزلي وانا اثيك بمجزلي هكذا كانت تكون له الام الامام الانزاعي رحمه الله الامر ربطه رحمه الله خرجته العالم من علماء المسلمين والكسبقاء الامام مالك رحمه الله ربطه امه الامام احمد ربطه الله وهكذا من ربّت ماذا؟ ربّت على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكثير من الذين تربّوا ولكن تربّوا بمال حلال فكان نتاغ المال الحلال أن يكون عالما من علماء النظلمين النهاردة بنعالي في تربية الأبناء بنعالي أن تتأمر الولد بطاعة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكن ما زال الولد موجّا يقعوا ما يدور بخاطره لماذا انت بتسعى وعمال بتحرق في دمك عشان الولد يتعدل والولد مش عايز يتعدل لان النهارده انت ما ولدك لوحدك انت مش بتربي ولد انت لوحدك ولكن هناك من يربون ابني معك يا عبد الله التلفزيون ابني التلفزيون بيربي ابني اصدقاؤه واصحابه يربوه بيتعلم منه الشارع زملاء في العمل زملاء في المدنة بيعلمه أن تتسلي وغيرك يهدم ولا قول ولا قوة إلا بالله نسأل ربنا تبار وتعالى أن يتعلم من الذين يستمعون من قوله فيستدعون أحتنا كل هذا وإستقروا الله لي ولكم إذا وضعوا أنتم من قولنا الحمد لله الحمد لله كما أمر رسولاته وسلاما على نبيه سيد البشر وَيَشْهَدُ أَنَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَيَشْهَدُ أَنْ مَحَمَّمَدَ لَعْبُ اللَّهِ وَيَكُرُهُ ثم أما بعد ورزاد الله فضيّة خطيرة تربية الأبناء كل منها او ما يمرجه إلا ولميه أبناء وهو لا من هذه المشاكل كل يوم وكل ليلة وكل نهار يريد خير لولده ولكن الولد ما زال يفعل ما يرث له ولا حول ولا قوة إلا بالله رضي عمالت ابنته بيهرأ في دمه والولد مش هده حاده ربما لا يعي هذا الكلام ربما حينما يشب ويكبر هذا الولد وربنا يرزقه بالأبناء يعلم ما كان يفعله معه أبوه فلذلك نقول للأباء اتبوه واستعينوا بالله تبارك وتعالى استعينوا بالله على قوائل على قدر حوائدكم فأنت تستعم بالله تبارك وتعالى على مالك على تربية ولدك أن يبنح لك ولدك أن تبع الله تبارك وتعالى أن يقوم لك ولدك وأن يكون طائعا له سبحانه وتعالى وخواننا للأسف كل هم من النهضة أن الأرض أطلح وزير للمالية فقط وزير للمالية فقط وحتى الأم إذا نظرنا سنجد أننا الأفضل والأمة في كثير من الضيوب إنما رحم الله طبالك وسعاله قد قدمه استقالة جماعية من تربية الأبناء ولا حول ولا قول إلا بالله ربنا تجد الأم من شغلة في أعمالها الأم في أعمالها وتاتي أكل النهار والأولاد لا يجدون من يكون قائم عليه هذا قرام وهذا حلاب هذا قطع وهذا صواح والأرض مجؤول مجؤول في عمله كان أرض يعمل في الخليج فقال له ابنه بالله عليك يا أبي كم تأخذ أجرا في الساعة كم تأخذ أجرا في الساعة فقال له الأرض أعفض عشر دولة اضرب في ورقه الساعه فقال له الولد بالله عليك يا ابي اريد ان تعطيني 7 دولارات 7 دولارات فعطاه الوالد 7 دولارات وكرم على الولد 3 دولارات فكمل لهم ال وقال لابيه خذ هذه ال10 وانا اريد ان امتلك امتلك ساعة عايزة بيس اعطالوا عسر دولار عشان ابو يقعد معاً ساعة النهاردة والامهات ولا حول ولا كبهة الا بالله مش بيقعدوا مع ابنائهم بالله عليك هالجلات واعراض المشاكل ابنك جلتوا و... و... و... فينا وثبتوا نفسك من جميع المشاكلة واعراضوا في طولة المشاكلة ايه تعال يا عايزين ندربش مع بعضنا عايزين نتكلم وهو ما ايه اللي انت عايزه ايه ما هو الذي تريد ان تبعله في مستقبلك هل حتى مننا فيقعد يعمل الكلام دون وانا اقول لكم والله اقع في هذه الأشياء ولكن لو عملنا الحجات بيئة والله ستجد الكثير وستجد الخير الوفير في أبلاك الأبلاك بيقوا محتاجين حنان الأرض وتوجيه الأرض دائما ما كنا نقول النوءات لا ينفع في التربية الأرض وهذه حقيقه الارض لا يلعب بالتربيه الا التي تلعب بالتربيه هي الام الام هي اللي بتربي ولكن الارض شغلته ايه الارض شغلتها ان هو ايه يقوي يقوي ويؤدب يقوي ويؤدب مش هيربي ان هو لو كان والله الارض قدوه لان الابناء دائما ما يقلدون اداءه ايه حقت لو, لو عندك ابن صغير سيبك وانت بتصلي دي عامل زيك لو سيبك الصلاه من المسجد بيعمل زيك طب لو سيبك انت ما بتروحش للمسجد خالص والله لا يحسب المسجد مش هيوقع للناس تبارك الله وتعالى مش هيسجد لله تبارك الله وتعالى ولكن ان تتقص توجه هذا خطا وهذا ضلال وتكون قدوه تكون قدوه لنت البيت تحفظ رساله ما يبقىش رساله عمل يسب ويلعن ولا حول ولا قوه الا بالله تعلمنا من طقوا رمضان حب الميت حب الميت حتى وان وان جاهر عليا الناس ماذا تعلمت تعلمنا ان نحفظ رزالي هكذا تعلمنا من رمضان وخرجنا من رمضان ومعنا هذه الحصيله حصيله التطوع نحوخش بيها على أفضل عمل أعمال إلا إن أنه بس لأبنائك وضعك ولدي هذا كما تقولنا هو الذي سيبعو لي حينما أموت هو الذي سيتفكر الله سبحانه وتعالى لي ضرب الله سبحانه وتعالى بيقدم الخير للأولاد بصلاح الآداء والأجداد وكان أبوهما صلحة في تبسيل هذه الآية كان الجد السابع الجد السابع قاعد عمل الحر بتاعه وصلاحه للأبناء ما شاء الله من القوة إلا بالله يبقى أنت يعني تسلح من نفسك يا عبد الله لماذا لولدك حتى بيفضل هذا العمل ويفضل هذا العمل للأبناء ويسمح الله سبحانه وتعالى الأبناء بصلاح الأرض بصلاح الأرض إنها ما تبقاش أنت لا تتلقى الله سبحانه وتعالى وتذوب من الولد أن نذيع الله انت أهل عارض الولد أن ننصن منك وأحسن منك بس مفيش خضوة قدامه قدام الولد ازاي أن نقصد خضوة؟ هم عنديش خضوة دلوقت أنت خضوته يا عبد الله الولد لن نراته تكره بكتاب الله لن نراته تحفظ كتاب الله لن نراته تعالى الزرداته أي أمه معاملة حتنة لا يوضع إلا وانت قليت لله لا يوضع إلا وانت تشاهد من الثلاثة الفيادرة والأسلام العاهرة هو لا قبل ولا, ولا قبط إلا بالله ماذا تسمع الولد؟ يقولون من شابه أباه كما هو ما من شابه أباه هو ما يجعله يقول الولد هي انت لو عايز بولدك كويس انت ببقى كويس انت تبقى كويس تصدق من نفسك وتصدق والأم من نفسها فعندك دعمك كويس الأرض اللّه يتترابي اختار الأمّة التي تترابي إذا اجتماع صلاح الأرض وصلاح الأرض سيكون النّتج إيه النّتج هتكون إيه هل ثمرة الثمرة اللّه هتكون ثمرة صلطتها لا والله الله يقول والله أنبتكم من الأرض نباة الله أنبتكم والله أنبتكم من الأرض نباة يعني إيه إذا أرادنا أن نخرج زرعاً صيداً الناس اللي جاية الهمة الأليات يعلمه يعلمه هذا الكلام إذا أراد أن يخرج نبط صيد نبط صالح عمره خلطان هو صيد ماذا يصلح لازمه ثلاث حاجات ثلاث حاجات الأرض الصالحة الأرض الصالحة وعجوبة الماء ومهارة الأيد العاملة مهارة الايد العاملة انت هنا مهارة الايد العاملة والارض هي الارض الصالحة لو جدنا مهارة ارض بول او ارض ملحة هل تسلح ان احنا نطلع منها زرع؟ مش هنطلع منها زرع لو الله وجلست عليها مئات الثمين لن تخرج لك ذلك زرع وان ستخرج لك شوكا ولا محاولة ولا مفوضة الا بالله هذا الأم الصالحة أو الزوجة الصالحة خائمة السردة الصالحة والله أنتكم من الأرض نباسك يبقى أنت لو الأرض صالح والأم صالحة الزرع هيطلع إيه الأبناء هيطلعوا إيه هيطلعوا أبناء صالحين يعني الموضوع كبير ولكن أرى أن الله فتوقنا يعني نتقل ربنا تبارك وتعالى إذا قدر لنا أن يكون لنا في العمر البقية أن نطمن بفضل الله تبارك وتعالى نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يصطر لنا ذنوبنا اللهم اصطر لنا ذنوبنا وإطربنا في أمرنا وتبت أقدامنا وارسلنا على أمام الكافرين اللهم اصطر للمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأهوال إنك يا ربنا سميع قريب مجيب دعوات وغاقر الجلب والذلات اللهم اصطر لنا أبناءنا اللهم اصلح لنا ابناءنا اللهم اصلح لنا ذرياتنا اللهم اصلح لنا ذريتنا اللهم وفق ابناءنا إلى فعل الخيرات اللهم وفق ابناءنا الى فعل الطاعات برحمتك يا ارحم اللهين اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا سميع الدعاء وناصر الذنب والذلال اللهم ديننا واجبينا ودعنا يا ربنا لمن اهتدى اللهم هنا وهنا ودعنا سببا لمن اهتدى اللهم تقبل منا الصيام والصلاه وصالح الاعمال اللهم تقبل منا الصيام والصلاه وصالح الاعمال اللهم نور بالقران صدورنا اللهم نور بالقران صدورنا برحمتك يا ارحم الراحمين اغفر للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين وااعن بفضلك ولا يخفى الدين اللهم انصر اخواننا ونساعدنا في فلسطين والصراعات وفي, وفي كل بقاع الدنيا رب العالمين اللهم طلنا ولا تكن عليهم اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم اللهم قو شوكتهم اللهم ارفع رايتهم اللهم قوي ساحلهم اللهم لا اللهم عليك بعدك على الدين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم احفظ كني لا عدوان واطلنهم ولا تغادر منهم أحدا اللهم اضرب الظالمين على الظالمين من بينهم سالمين غانمين اللهم انتقم من كل من يعادي المسلمين اللهم انتقم من كل من يعادي المسلمين اللهم انتقم من من يا منتقم جبار من كل من يعادي المسلمين اللهم ان ارادنا و ارادتنا بسرعين فوصده يا رب العالمين دو رحمتك يا ارحم الرحمين هذا ما ما كان من تغفيت من الله وحدك وما كان من الزلل أو خطر أو نسياد فلن الشيطان والله ورسوله من الله ورحم السر